ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ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 وطَلحٍ مّن ضُودٍ وظلٍّ ممدودٍ ومآءٍ مَّسكوبٍ وفاكهةٍ كثيراً لا مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ وفرشٍ مَرْفوعٍ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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نَحْنُ الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن